وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء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 هي قربانا انها بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون واذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروا قالوا انصتوا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 يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم, يغفر لكم يا اغفر لكم يا قومنا يا قومنا اجيبوا يا قومنا